حكمة بالغة ثماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مغطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمره قد خذر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر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 تَزِيعُنَّا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِمُوا قَاعِرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ الْمُدَّكِرِ كَذَّبَ الثَّمُودُ بِنُذُرٍ إِنَّ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَ الْوَاحِدَةِ يتبعه إن إذا لفي غرار وسُعُور أو القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذابٌ آشير سيعلمون غدا من الكذاب الآشير سيعلمون غدا من فتنة لهم فرتقبهم ونبئهم أن الماء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 بِنُذُرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوحٍ طَغَيْنَا بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آن فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقون مسس قر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كرمح بالبصر ولا قد أهلكنا شيعكم فهل من مذكِّر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مريك مقتدر